وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجع الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم وبعد فهذا هو الدرس التاسع من شرح شذا العرف في فن الصرف للشيخ الحملاوي رحمه الله وقفنا عند قوله تنبيهات الأول يعني التنبيه الأول شخصي كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس فلا تكون إلا لازمة نريد أن نفهم هذا الكلام صح يا شيخنا؟ يعني ركز معايا نقرأ إن شاء الله عبارة عبارة ونشرحها بالتفصيل كده. خلاص كل أفعال هذه الأبواب قلنا الباب الأول باب نصر ينصر أي فعل يفعل فعل يا شيخنا يفعل هو عين الفعل في الماضي مفتوحة وفي المضارع مضمومة وأشار للعلماء باب الاختصار قالوا باب نصر ينصر الباب الثاني باب ضرب ضرب يضرب أي الماضي عين مفتوحة الحرف الثاني يعني في الماضي وفي المضارع مكسورة ضرب يضربوا فعل فعلوا الثالث فعل فعلوا بفتح العين أيش شيخنا فيهما اقول وإشار إليه بكلمة إيه فتح يفتحوا الباب الرابع ها باب فرحه يفرحوا يعني عين الماضي مكسورة والمضارع ايه مفتوح صريح يا الخامس فعل يفعلوا اللي هو بضم العين فيهما الاخير اللي بكسر العين يشعل بكسر العين فيهما اقول حاسب يحسب على الرسول اذا عرفنا الآن الابواب السته ابواب المجرد الثلاثي ولما اقول مجرد يعني حروف كلها ايه أصلية. وثلاثي يعني ليست رباعيه وليست خمسية ثلاثي فقط يعني يقول المؤلف رحمه الله كل أفعال هذه الأبواب خلاص تكون متعدية ولازمة ما المقصود بالفعل المتعدي وما المقصود بالفعل اللازم اللازم يعني اقتصر على فاعله لا ينصب مفعولا مثلا أقول جلسة أقول جلسة الأستاذ صح؟ الفعل المتعدي لا يكتفي بفعله وإنما تعدى إلى المفهول فينصبه وبالمثال يتضح المقال اسمع شيخ سيده لما يقول مثلا قرأ زيد الدرس يلاحظ أن الفعل قرأ هذا لم يكتفي بفعل وإنما تعدى إلى المفهول فنصبه هذا اسمه فعل متعدي اسمع فعله يا شيخنا لكن لما يقول جاء الأستاذ أو جاء زيد أو حضر عمره أو قام الأستاذ، هذا اسمه فعل لازم يعني اكتفى بفاعله نلاحظ أن المتعدي لا اكتفى بفاعله لو قلت قرأ الأستاذ تجد الكلام؟ فرتام، طب ماذا قرأ الأستاذ؟ طب أكل الأستاذ، ماذا أكل؟ لابد أن أقول أكل التفاحة، صحشا؟ هذا اسمه فعل إيه؟ فهو يقول كل أفعال هذه الأبواب تستخدم أي شخصها؟ لازمة ومتعدية, لازمة ومتعدية. إلا الباب الخامس الباب إيه يا شيخنا فعل يا شيخنا من باب كروما فلم يقول كروما زايد ده رفع فعل فقط يعني لا يتعدى الى إلى المفعول صح يا شيخنا طيب حسن خلال على رسول طيب إذا كما قلنا يا مولانا هذه الأفعال التي ذكرها الشيخ كل الأبواب تستعمل لازمة وستعمل إيه إلا الباب اللي الخامس الباب الخامس اللي وافقوا له إيه شيخنا أيوة انتبه للكلام لا يستخدم إلا إيه لازم فقط خلاص لامو العظم يعظم أقول عظم مثلا زيد خلاص كرم يكرم أقول كرم كرم محمد يعني يستخدم لازم فقط واما رحبتك الدار فعلت فعلت توسعي والاصل رحبت بك الدار صلى على رسول طبعا الكلام اللي قرأته الآن مش مفهوم صح طيب حتى لو مفهوم ولا مش مفهوم ما احنا عرفنا عندما يقول واما كان معترضا اعترض على الشيخ أنت قلت منذ قليل ان الباب الخامس الباب فعل فعل لا يستعمل في كلام العرب إلا لازما فلا تعد إلى المفعول صح, صح. طب ايه العرب تقول العرب يا مولانا تقول ماذا تقول العرب يقولون ها يقولون شخصين أديهوا رحوا بت كالدار راحوا بت ده فعل ماضي والفعل ماضي ده على وذن فاعوا راحوا باء على وذن فاعوا لا زي كرما التاني تاعي التانيس لأنه عيد على الدار خلاص والدار ده مؤنس مجازي وليس مؤنس حقيقي والفرق بينهما المؤنس الحقيقي يلد او يبيض لكن المؤنس المجازي لا يلد ولا يبيض الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصف مفعول مقدم والدار دافع مأخر فنلاحظ أن هذا الفعل اللي هو على وزن فاعل لا تتوتبع انت تعدى, تعدى المفعول هذا معنى وأما كان معترضا اعترض عليه فاجاب قائلا ده على الإيه؟ على التوسع على شيخنا أيوة يعني من باب المسامحه ورد عن العرب فلما الكلمة تخالف القاعده الصرفيه واستعملت يبدأ استعمال يا شيخنا يقول, يقول شاذ مقبول يعني شاذ ايه مقبول طيب الاصل رحبت ها بك الدار اذا اردنا ان نعدي إذا أردنا أن نعديه اللازمة عديه بحرف الجر لما قل جلس الأستاذ انتهى الكلام إذا أردت أن أعديه بحرف الجر أقول جلس الأستاذه على الكرسي صح فلا أجوز أن الفعل جلس يتعدى بنفسه لابد أن يتعدى بحرف الجر صح طيب لما قل دخل الأستاذ في الدار ورد على العرب دخلت الدارة فدمن من قبل التوسع يعني هي طب كلمات قليلة خالفت القيئة القاعدة فده من باب التوسع المسامحيا خلاص هذا معنى ايه رحبتك الدار يبه هذا الفعل كان ينبغي ان يستعمل لازما لا يتعدى المفعول بنفسه لكن تعدى من قبل التوسع من قبل المسامحيا يعني كل كما يقال لكل قاعدة يا شيخنا شواذ طيب والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب وهي في الكثرة على ذلك الترتيب سمعنا يا شيخنا الباب الأول اللي هو باب يا شيخنا فعل يا يا يفعل نصر, نصر ينصر والثاني فعل يفعل ضرب يضرب وفعل يفعل يفعل يفعل يبقى باب نصر وباب ضرب فتح صح ايوه فهو يقول تسمى دعائم يعني يعتبر ده اسس الابواب الست يعني. طيب التنبيه الثاني أن فعل المفتوح العين إن كان أوله همزة أو واو فالغالب أنهم باب ضرباء نشوف الجمال يا مولانا اسمع كده كلمة أو آ سرى تفهم يا شيخنا آ على وزن إيش يا شخنة على وزن فعل, أي فعل. يبقى يبنتبه كده كلمة فعل طب ما نصر على وزن فعل وضرب على وزن فعل وفتح على وزن فعل بس بيختلف المضارع نصر مضارعه ينصر على وزن يفعله ضرب مضارعه يضرب صح طيب وفتح مضارعه يفتح فهو يقول لك فعل مفتوح العين ان كان اوله همزه زي اثر خلاص ماشي يا شيخنا او ايه او واو واو زي وعده وعد يبقى اي فعل ماضي على وزن فعل إذا كان في اوله همزه او في اوله واو فان ف... ف... ايوه فهو من باب ضربة من باب يا شيخنا ما ماذا دا... من ما مقصود بكم ضربة يعني أن الماضي مفتوح العين لكن في المضارع مكسور يبقى قل اثر ياسر وعد يوعد بس الواو حذفت ل... ايه يعني لوقوعها بين فتحة وكسره يبقى وعد اقولها يوعد ادي يوعدوا على وزن يضرب فالواو وقع ساكنه بين فتحه وكسره فحذفت لوقوعها بين عدوتيها لان الواو يناسبها ضمن ما قبله ولو ناسبها فتح ما قبلها وهذا هو السبب والسر في حذف الواو في قوله سبحانه لم يلد وبقاء الواو فيه لم يولد فحذفت في يلد لأن أصلها يولدوا الواو ساكنة وقعت بين فتحة كسره فحذفت صح اذا هو يقول للتنبيه الثاني الفعل الماضي مفتوح العين إذا كان في اوله همزة او واو يبقى بابه شيخنا ضرب يعني, يعني مضارع مكسور أقول ضرب يضيبه أقول اي قال هذا ايه قال ومن غير الغالب اخذ واكل وايه كلمه وهلا صلى الله عليه وسلم اخذ واكل معروف تصحيح شيخنا طيب وهلا الجوهري صاحب الصحاح قال وهلا وهلا يوهل فزع ايوه فزغا بعضهم قال وهلا يوهلوا أيوة وهلا يوهلوا ذهب وهمه على يتحال عايزين نشرح يا دكتور كلمة آخذة آخذة دم باب الأول آخذة يأخذوا على وزن فعل إيه يفعلوا طب واكل يأكلوا على وزن إيه يفعلوا يريد أن يقول في التنبيه الثاني الفعل الماضي الفعل يا شيخنا الماضي. إذا كان في أوله همزة في الغالب يكون من باب ضربة من غير الغالب يكون من باب إيه؟ نصرة لا. لو أخذ يأخذوا وأكل يا شيخنا يأكلوا طب إذا كان في أوله و من الغالب أن يكون من باب ضرب من باب يا شيخنا ضربة زي وعدة يوعدوا وصل يوصلوا خلاص طيب راح أتى بكلمة إيه شيخنا وهلا الجوهري لما قال في كلمة وهلا يا مولانا وهلا قال يوهلوا جعلها من الباب إيه شيخنا من الباب الثالث باب فتح هيفتح صح طيب أيوة راسه كلمه وهله عرفناها يبقى كلمه وهله يا مولانا اشيق قال ايه يا شيخنا وهله ايه يا وهله جعلها ايه من من باب ايه يا شيخنا من باب لا من باب ايوه طيب لا هو عفوا هو هو قال ايه شيخنا؟ لا هو الشيخ الجوهري يا مولانا مش احنا بنتكلم على ايه شيخنا؟ عن وهلاء صحي شيخنا؟ ما هو بتكلم عن عن المفتوح الماضي اذا كان ايه؟ اذا كان مفتوح خلاص بس العجيبة طيب قال لك وجاء وهل يهل فيكون من باب الثاني اللي هو باب ايه يا شيخنا ضرب ضرب ضرب يا وهل عرضه يعني اه يوهيلو. اه يعني يجوز فيها ايه انها تكون من باب ايه يا شيخنا من باب فتحه طيب تعالى طيب وان كان مضاعفا فالغالب انه من باب نصر ان كان متعديا كمد يمد وصد يصد إن كان يا شيخنا ايه مضاعفا شوف يا مولانا مضاعفا اهي شوف مد أصلها مادادا داد كلمة الكلمه ايه صح الشئ فهم طيب فنلاحظ ذا فعل فعل يا شيخنا مضاعف يبقى الغالب يكون إيه يا شيخنا الغالب يكون من باب نصر من باب ايه نصرة. من باب نصرة مم. من باب نصر يا شيخنا يعني المضارع عينه مضمومه نعم أقول اقول يمد بس اذا كان متعدي ولاحظ ان ده فعل لازم ولا متعدي متعدي اقول مثلا مددت الحبل يبقى ده فعل يا شيخنا متعدي فإن كان متعدي يبقى من باب ايه يا شيخنا من باب نصر يبقى ماده ايه يمد الكلمه الثانيه اسمها ايه وصل وا زي مرضه شده شد سدت الحبل صح ومن باب ضرب إن كان يا شيخنا أي إن كان لازما إن كان أي اسمع كده يقول خفها لما يقول خفها الحمله ده فعل لازم ليس له مفعول يبقى يقول خفه أي يخفه من باب أي يا شيخنا ضرب يضربه صح خفه يا شيخنا أي يخفه وطبعا يخفه ده حرف مشدد يبقى أصلا يخففه يعني يف... زي يفعله بس حصل ادغام يا مولانا طيب الثالث مما تقدم الأمثلة تعلم أن المضاعفة يجيء من ثلاثة أبواب يجيء شفنا أيه المضاعف يعني عينه ولامه من, إيه من جنس واحد اتبع مولانا لما يقول مثلا سره سرّى صح يا شيخنا واصف الفعلي سارارا ساعالا بس أضغبنا الرأى في الراء، فإذا اسمه شيخنا مضاعف إذن هذا المضاعف يجيب من كم باب يا شيخنا من ثلاث أبوال باب يا مولانها باب نصر ينصر وباب ضرب يضرب وباب فرح يفرح فيسمع كده سر أقول يسر اللي من باب نصره طيب فر ايه؟ يفر من باب ضربة وفرحة و... وايه كده؟ وعضة ها؟ يعضوا يعضوا صح؟ عضة ايه يا شيخنا؟ يعضوا لهم باب ايه؟ يفتحوا ايوه باب فتحة فتحة يفتحوا خلاص واضح كده؟ مهموز الفاء يجيه من خمسة ابواب الوقت انتهى ثلاثة مهموز الفاء يجيه من كم يا شيخنا؟ يجيب من أيوة. أنت مم مهموز إيه الفاء يعني أوله حرف همزة يجيب من كم باب الشيخنا؟ من خمسة بين باب نصرة وضربة وفتحة وفرحة وشرفة إذا الباب الأخير السادس لا اللي هو ها فعل فعله كل هذه الأبواب الخمسة ممكن مهموز الفاء الفاء يعني الحرف الأول يتم هذه الأبواب بس فضل شخ وفي الكتاب اللي معايا معلش نرجع للنقطة للسابقة حن المضاعفة المضاعفة يجيل من ثلاثة أبوال من باب نصرة اللي هو السرة يسره ضربة اللي على عرض فر يفر وأي الفرحة ومثل هنا بعضة بس هي عضة يعض ما أخد بالك عشان أمضحها لك حاضر كويس أنك إنت سألت السؤال ده هي من باب نصرة وضربة وفرحة هو يقول ايه من باب نصرة وضربة وفرحة مش كده هو يقول كده نعم وفي الهامش عندنا هنا المضاعف من باب الأول والثاني والرابع خلاص فكلمة يسره أصلها يسرره على وزن يفعله وكلمة يفر أصلها يفرره على وزن يفعله صح يا شيخنا؟ وكلمة عض يعضضه على وزن يفعله اللي هو باب ايه شيخنا؟ يفعله يفعله اللي هو باب فتح يفتح فرق صح؟ ايه المشكلة اللي عندك هو علم فريحة, فريحة هي عندي من باب فريحة, ها؟ من, فريحة من, من باب ايه فريحة خدمتني مكتوب وفريحة من قصين عضه يا عضّه فالعيز عرض هي فريحة ولا من باب فتحة ايوه لو كانت من باب فريحة كانت تبقى ايه شيخنا كانت الموجود عاضيضة مش هتبقى فتحة مش ايوه ايوه من باب ايه هو يقول من باب ايه, باب ايه؟ من باب فرحه اي من باب ايه هو جابلك هنا شيخنا مفتوح, مفتوح العين يعضض مش يعضض مفتوح عندك يعضض يعضضه قال يا شيخنا يعضضه وهو قال من باب فرحه طبعا على كلام الشيخ من باب فارحة يبقى إيه عضى ايه؟ يبقى عضيضة اصلا عاضيضة عاضيضة ها؟ اللي هو يعضوا يفعلوا فعلى كلام سيدنا الشيخ صاحب الكتاب ها؟ يبقى الفعل ايه؟ والله أعلى وأعلم